بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار اطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سُجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سحرت وإذا الجنة أذلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخمس الجوار الكنس والليل إذا عسعت والصبح إذا سنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع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 إن هو إلا ذكر للعالمين لمن جاء منكم أن يستقيم وما تجاءون إلا أن يجاء الله رب العالمين